إذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسره نارك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع انَّ لَنَا حَاجَةً فِي حُضُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْكُتُبِ تُمَيِّنُ وَنُنْزِلُكُمْ آيَاتٍ لِّفَأَنَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَمَ تَنْسَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَيَوْمًا فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما فلناك فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون ألما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما 119. فلم يكن ينفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا 110. سنة الله التي قد خلت في عباده